كثيرا وسبحوا بذكر دنطيلا هو الذي يصلي عليكم ومرائك تكتبوا ليخرجكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمن رحما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجر كريما يا أيها النبي شاهدوه وبشروا نذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسرايا نيرا وبشري المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين لا المنافقين ودع أذاهم ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بارك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوم عليهم ولا الضال فَكَالَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إلَّا وَحِيٌّ أَوْ يُحْجَبٌ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإذْنِهِ مَا يَشَاءُ بالي الحكيم وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري الكتاب ما كنت تدري من الكتاب ولا الايمان ولكن جعلنا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 mudar